ذكر خروج الدابة من الأرض تكلم الناس قال الله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلم. قد تكلمنا على ما يتعلق بهذه الآية الكريمة في كتابنا التفسير وأوردنا هنالك من الأحاديث المتعلقة به ما يكون فيه كفاية ولو كتب مجموعةها هاهنا كان حسنا كافيا ولله الحمد قال ابن عباس والحسن وقتاده تكلمهم اي تخاطبهم مخاطبة ورجح ابن الجريب تخاطبهم تقول لهم ان الناس كانوا باياتنا لا يقنون وحكه عن علي وعطاء وفي هذا نظر وعن ابن عباس تكلمهم تجرحهم بمعنى تكتب على جبين الكافر كافر وعلى جبين المؤمن مؤمن وعنه تخاطبهم وتجرحهم وهذا القول ينتظم المذهبين وهو قوي حسن جامع لهما والله علم وتقدم الحديث الذي رواه أحمد ومسلم وأهل السنن عن أبي سريحة حذيف بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ترى عشر آيات طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج أجوج ومأجوج وخروج الدجال وخروج عيسى بن مريم وثلاثة خسوف خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قار عدم تسوق الناس أو تحشر الناس تبيتوا معهم حيث باتوا وتقيلوا معهم حيث قالوا ولمسلمين أيضا من حديث قتاد عن الحسن عن زياد بن العباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدروا بالأعمال ستم الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم. وقال ابن ماجة حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو حدثنا أبو أبو تميلة حدثنا خالد بن عبيد الله حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال ذهب برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من مكة فإذا بأرض يابسة حولها رمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة من هذا الموضع فإذا فتر في شبر قال ابن بريدة فحججت بعد ذلك بسنين فأرانا عصا له فإذا هو بعصاي هذه هكذا وهكذا وقد روى الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وبهز بن أسد وعفان بن مسلم عن حمد بن سلم عن علي بن زيد بن جدعان عن أوس بن خالد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم سليمان فتخطم أنف الكافر بالخاتم واتجل وجه المؤمن بالعصا حتى أن أهل الخوان الواحد لا يجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول يا كافر رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد المؤدب عن محمد بن سلم ورواه أبو داود الطيالسي عن حمد بن سلم فذكره مثله إلا أنه قال ف تخطم أنفى الكافر بالعصا وتجلو وجه المؤمن بالختم وهذا أنسب والله أعلم وقال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن أبي حيان عن أبي زرع عن عبد الله بن عمر قال حفظوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول الايات خروج طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى فاياتهما ما كانت قبل صاحبتها فالاخرى على اثرها قريبا اي اول الايات التي ليست معلوفة وان كان الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء قبل ذلك وكذلك خروج يجوج ومأجوج فكل ذلك امور معلوفة لانهم بشر فأما خروج الدابة على شكل غير مألوف مخاطبتها للناس ووسمها إياهم بالإيمان والكفر فأمر خارج عن مجال العادات وذلك أول لايات الأرضية كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية ذكر طلوع الشمس من المغرب قال الله تعالى هل ينظرون الا ان تتيهم الملائكة او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفس ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون قال الامام احمد حدثنا وكيع حدثنا ابن ابي ليلى عن عطيه العوفية عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يأتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها قال طلوع الشمس من مغربها رواه الترمذي عن سفيان عن وكيع عن ابيه وقال غريب وقد رواه بعضهم فلم يرفعه. ثم قال البخاري حدثنا أسحاق حدثنا عبد الرازق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله وسلم الثورية عن الأعمش ومنصور عن أبي الضحى عن مسروق قال بينما رجل يحدث في كندة قال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماء المنافقين وبأبصارهم ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام ففزعنا فأتينا ابن مسعود قال وكان متكئا فغضب فجلس فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول لنا لا يعلم الله أعلم فإن الله تعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كل ما أسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين إن قريشا أطفع عن الإسلام فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم عني عليهم بسبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام يرى الرجل ما بين السماء والأرض كهية الدخان فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد أجد تأمر بصلة الرحم قوم قد هلكوا فدعوا الله فقرأ هذه الآية فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغش الناس هذا عذاب نالين رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إلى قوله إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء ثم عادوا إلى كفرهم فذلك قوله يوم نقطش البطشط الكبرى إنا منتقبون فذلك يوم مبدر، فسوف يقول لزاما فذلك يوم بدر الف الهامنين غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين والروم قد مضى فقد مضت الاربع وقد خرجه البخاري ايضا ومسلم من حديث العمش ومنصور به نحوه وفي رواية فقد مضى القمر والدخان والروم واللزام وقد سقه البخاري من طرق كثيرة بألفاظ متعددة وقولها حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال حتى يهم الرجل رب المال من يقبله منه وروه مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة وفي الصحيحين من حديث شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشرات الساعة أن يقل العين ويظهر الجهل والزنا وشرب الخمر وتقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وفي صحيح مسلم من حديث الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة فقلت يا رسول الله إني كنت لأظم حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أن ذلك تام فقال إنه سيقول من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفي كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيبقى ملا خير فيه فيرجعون إلى دين أبائهم ورواه البخاري من حديث حميد عن أنس وفي حديث أبي زرعة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس إذا ته عربي فسأله عن الإيمان الحديث إلى أن قال يا رسول الله فمتى الساعة فقال من نسؤل عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها إذا كان الحفاة العرات رؤوس الناس فذاك من أشراطها وخمس لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينذر لغة فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كأحراق السافة الخوصة زعم سهيل وهذا الإسناد على شرط مسلم وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا كامل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تذهب الدنيا حتى تصير للك ابن لبا إسناد جيد قوي وقال أحمد حدثنا يونس حدثنا فليح عن سعيد بن عبيد ابن السباق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الساعة سنون خدع يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن فينطلق بها الربيضة قال سريج وينطق فيها الربيضة وهذا إسناد جيد ولم يخرجوه من هذا الوجه وقال أحمد حدثنا عمرو بن محمد عن الصلق بن قويت عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى لا تنطح ذات قرن الجمع تفرد بإسناده ولا بس بإسناده وقال أحمد حدثنا عبد الرزق أن معمرا عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل منه صدقة ماله ويقبض العلم ويقرب الزمان وتظهر الفتن ويكفر الهرج قالوا وما الهرج أيما هو رسول الله قال القتل القتل وقال الحافظ أبو بكر البزاز حدثنا أحمد بن محمد حدثنا القاسم بن الحكم عن سليمان بن داود عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي بعثني بالحق لا تنقضي هذه التفرد به احمد تم بحمد الله